إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن نا بحق شرّبكَ لشديد، إنّه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الوعد، ذو العرش المجيد. فعل اللي ما يريد هل أتاك حديث الجنود في العون وفمود بل الذين كفروا في تكذيب. الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ